السؤال رقم عشرة سائق متربس ألف وضعية على المعبد صحيحة ب أنتقل إلى المسلك الأيمن أعيد سائق متربس ألف وضعية على المعبد صحيحة ب انتقلوا إلى المسلك الأيمن